قال الرفيدي يا علي منك تزينها تزين قصيدته من واقعه ما هي بقصه عابره الصبر يصبر على الجنوب وصار ضمن الصابرين ما احد ان صبر اذا الزمن صبر الجنوب الصابره حكومتي من بعد اذنش واجتزات الوافي وفي الجنوبي تخبرينه يوم كل نخابره اللي فقد حساله من نصنع لها الضحكه منين واللي غدا دمه ولده مجهول وايش يجابره جنوبنا يشكي ولا له غير وقفه صادقين منا ومننا والنفوس موحده ومثابره وقفه رجل واحد حكومه في يد المواطنين نصفي الموطن من وجاع السنين الغابره اثيوبيا تبعث خطرها واصبحوا مستوطنين اثيوبيا تبعث خطرها من شفال الواديين وضعاف الانفس تاخذ الدعوه بثم ومكابره يبغانا حدين حد للغزات المعتدين والحد الاخر يضرب الخاين ويقطع دابره اللي رضى في رهبه المستضعفين لامنين تلطخ له السوده على جبينه وصوابره اللي يهرب للوطن ينعد ضمن المفسدين لا يحسب انها لاسبرت له كل يوم سابره يا اهل الجنوب يا اهل الجنوب انتم هل الوقفات والحد السنين اللي كتب عاره بيده جففوا محابره لا تاخذك رحمه على الخاين ولو كان خدين لو تامن بمظاهره لا تامن بمخابره لنا سنين يا عربنا نصبر ومحق سنين قضيه من صغرها طاشت وقد هي كابره ما عاد فيها يا وطن ذا يساره وذي يمين هذا الغضب فاضت سيوله وكسروا صنابره ما بخساره يا وطن لو وجهه طيارتين تضرب على وكار العدو ويساق في مقابره سمعت باللي قال ما دون الحلو قل اليدين اما حمايتنا او ان كل إن شحن معابره اما حمايتنا أو كله شحن معاه